I بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In السماء شقت of لربها وحقت Most Gracious, مدت Most ما فيها وتخلت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 إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق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 والله اعلم بما يوعون فبشره بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون